ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهيد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 خالدين فيها وحد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للنات ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقوم وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد الم تروا ان الله تخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 ومن كفر فلا يعزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنَّ الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظر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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واعدة إن الله سميع بصير فلم تر أَنَّ الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك رآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ علم السَّاعَةِ وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ